وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انْفُخْ فِيهِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْبِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نصير وللسليمان الريح فدوها شه و رواحها شد واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يعلمون أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ إِلَّا كَنَ ٱلسَّبَنِ فِيمَ سَكَنُهُمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَيْنَيْنِ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا۟ فَارْبُكُم وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ وَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ, وبدلناهم 129. وهل نجازي إلا الكفور 120. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى مظاهرة وقدرنا فيها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 ومنها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذروة في السماوات وَلَا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم هو العلي الكبير